وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبرنا من دونه من شيء نحن ولا وَلَا حلمنا ولا حلمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم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 الذين صبوا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تقوف فإن ربكم لرؤوف رحيم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 الرب والملائكة وهم لا يستبرون يخافون ربهم من فوهم ويفعلون ما يؤمرون عشر كان عشر كي بقول يستجلبوا إيوه كملي عشر غادي ينوس عليه كنا سافسنا تفسير ك القرآن ك كريم ك كوي ايضا صدنات بوك بالله بنا ياكنا من سورة النحل ايضا كنتنات نواقع جيائي من السورة النفسية إذلا سورة النحل كميدا سورة النحل وها سورة مكيه لنبي سورة جهدا ارماء توحيد اي اي قادة ديقى إساء وحاي نهره وصمرنا ايضا اولا ويديا اي دعوذ مركي بالله نبوذنا بالله kuma doona maqashay korkay dadka jira soo wardonta uney imadaan ardaasha qurays beerada waxa la idin ka sheegaya waa maxay madan jala rabbukum qanu asatu alawalin bayn soma marka Abu yiray fiina lalla koomo korka dadka wardonka yimaadaan oo jiraan nafiga la sheegay diinta xusdi iyo mahaajira waxa ay أي عشر كعوب كبل هذا قال تعالى خب <تصفيق> يرى وقيل وحلو يري دتك هذا الكورنايا فدك ديدا دجنا تعودنا مغلي تنت هي النبغا عصمنا مغلي أصاول وردونا أي هذا الكورنايا وعي مرك ورايسنايا دتك في سننا أبو بكر كمذا رسولكنا يا الراعي وقيل وحلو يري للذين أخيارته يتقوا الله كبغي كفر يا معصي إشك بعد تحلي بصالح الإيمان بصالح الأعمال والإيمان الصحيح بدك إيمان صوبًا يعمل ونجزن قاتي إشك إلى لي الكفر والمعاصي يا يري ما مهوداي ما ذو اسم استفهام مبتدأ ولا اشاره خبروي ما يا خلاص يا هي وانزلتجيه حبكم خدي ربك وحو دجيه الا شيقا يا امي عوابه دارك قالوا عياد خيرا ما هو الخير خير وما قد وحد وحنا غد غلايا الله وحي ربي ربي عليك يا الهيك اسم جامع لجميع ما يحبه الله تعالى ويرضاه يا خير لينا إذا واحد عوّجاتي قرانك ما لعيالك إذا إنه كمديها خير خير بالله سببته واحد يا خير إذا يجي أما دونه النغدو أما آخره النغدو أيها كردان قرانك مصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء إذا قلاده مو من انتهى حد قرانك لو يديه هالكابلين تريد إنك تنتهي وهذا يشرك جريء و الله حقي سي لغوت حديه كي ادمدنا لغوت حديه فحي ايديلكي اني دبر قوه وقت العصوب بالله باي جاء الحق وزحق الباطل محب باطلها اي حق دراها اجري ايديلكي انو باباي وقت العصوب في هناك بالله ودي اركيا دولكا اي اسكو خيرمن بابيل دبر جاء الحق وما يجدي الباطل وما يجيد بالحق على الباطني فيدمغه قذيفة الله حقوا هو كناني يا برهي لي لقم نفطي باطل كماذا حيثا كلك سباطل كبابايا بل بالحق على الباطني فيدمغه فإذا هو ظاهر يا بربو باعي كلك خير إليك تعريفي عن بيبعيا قالوا وعي متقين تيرادين أنزل ربنا خيرا إلهونا إليك أي سودتي يي مرحى قرادة حارة، ها مرحى اللوادي ياتري الساطير الأولي كذا كذا ذي وحين قص مرني فتدخل أبواب الجنة ما خالدينا فيها فلبس مثول متكبرين عش الكوارق كل ما لي أما قرادة وركم عن قران ككبر حسي الدعوة هي دينته عندي بنجابيين قالت تعالى خذوه إلى الذين ذاتك أحسنوا ونجي في أقوالهم وفي أعمالهم وفي اعتقادهم نيادوا دو ناجيه قولوا دو ناجيه عملوا دو ناجيه فكروا دو ناجيه هم بأن موقع درسا برمي وانا قاسمين في هذه الدنيا الدنيا دي قول كوا في آدم ايا قول يا فعل تصرفات قوليه دقا قولا اخلاق دو دا كوا وناجيه بيدون بيادون كقوليه بقنا ايا قول ايا العريس وفي أجل المعرفة أخير هذا دا الكلام والدار الأخير دار تدام ب الجنة أيها خير وغا خير بدا الدنيا دعوه حيث يكون هلانا فهو كل كلها فالغدتك وينه حقا يكون ولا والنعمة دار المتقيم داد كاب باقي رب ديقات كاب باقي قران كان ورق حلاشاك بحيي أقل كان الله دار الجنة أولاك بدا وحاقلك قسوغا ما لا عين راد ولا اذن سمعت ولا خطارة على قلب بشر قبل لهم ما يشاءون فيها إيهو واحدون المتقينة كلك الله داما يستيرو هو لدينا مزيد وحينا قول ونوار هين لا يرادا أني يبقى أن لدي حدية من الرحمن الرحيم أيها دسرة قسوغون إذا كلك أو أحمد لوضا أم رغوضا إلا في يريها مع المكره أم رغوضا إلا أن لا أركيني كريم ملء كفوم ملء كريم ملء قصيمات ملء واحم مانا الله قرآن ككرن شكتا اندعوذا هي الدين تر ويقولون أنه يكون هناك حالة دار المتقيم على كبكة أقل خلوه دربا شيء من التفصيل دار المتقين بالله تلمانا جنات عدنين نقادق الجنات إيسا أين يدخلونها متقيمة قليتونه جنات واحدة كوفانتا قريو إيا قيادو إيا وبياد إيا حنتاك كوفانتا فجري وحا درير إيسا لا مغطوعة ولا ممنوعة من تعتها تأتي أشجارها وقصورها أقل ذلك إيديه لهذا خصوة إسكاق القلية النهر الأربعة نهر الماء نهر اللبن نهر الخمر نهر العسل أفر تأوبي أيها إسكاق القلية قلت نعمة تال ما أقول بيالك كليا تامايا ما الشيء أرود الكحيران تاي سبحانك اللهم بيع إيباد ديار، أفكارك يترسنا الحمد لله رب العالمين بأورا نيان، أنا أطي وأكرزك تيجي، شقالي أو يوحن قا، خوشان مشان مثال، ذلبكوا، فالسبحانك اللهم، فرح على شدة يوير القاردن، الحمد لله رب العالمين، مشي الأمر، لهم وحيلاه في هذه الجنة كذا هذا ما يسألون وحي دونه. حدثنا أبو الجعفية رضي الله عنه قال: ما قال لي القرآن كمركوشة جاية إن نبيك النور سبحانه إزقرت أقتاي أر وما يزي أر عداي إن ما قال لي كريدة لا كذلك يجزي الله المتقين إلى يوم القيامة وحي وضد هذه مرة أبو الجعفية سويال يجزي العلم ضارعه وأولي كذلك إذا قلذي خير أبلغتك الله قدر بيباء يجد الله أبلغتك المتقين إلى يوم القيامة إلى وحيك بقى أي سلالية تنقي قيامه أبلغتك سويا كل ذاتك متقينة يأدونك كون أكسا كورتي كيريون أيها قل حضو دارك الذين متقينة تتوفاهم قم ملائكه العدا ايالك ليلادا ددكه الله كبقى قولا غار لاوديرا ددكه الله كبقي قولا غار لاوديرا فناسي عاتي غركن فدكي وحاوي ان الله كبقي جيرين ملائك عداديش او غار روميسا ايا لوديرا ايا فنا شيطاتي نشطا تتكون اجسن انتي النفس تواكبين ايا جنو يا وخي لوغو سلاغلي فورديا ايا ايغو ويرها وكما ما ايناك توك بايس الا مستقبل كوديوغي كونن ناركي ويندو هذا اللغو قبا نايا ايش نجاجين اريان وقتنا الله ده ما داي كل كانوا ادوياده اسكو خيلينايا يا ملائكه غارومينس وصدق الله في قوله ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم في ذوق الحريق كرم برك قدفد يسنكا يا وجي لاغلا كلها سألالي هاي يوقو عذاب الحريق إذاً قولنا نقولك لمن أيان ودوكو ذارك الذين المتقيمت تتوافاهم أي نفتك قبطي الملائكة ملائكة الرحمة أي النفتك قبطي طيبين إيه ودقائي ما عاجل أول بين نفته قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها أخلاف إسلامية أيها هاي شريعة أيها كلها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 سلام عليكم بشارو وهو يا سكرات يا سلال يا قبري يا وما بعده واحد فاتها وتكوّل وشان وعيد نكدم لي يا مجر ولا أحد الدنيا ده هو تكتن تبع تمر ماشي خطر بها كجيرتها خطرت كجيرتها وحوه ألم الفرام الدنيا ده تبقي إني الدريها إيا حورها إيا عرورها إيا ناغها إيا أصحاب تقول هاي فتك حقه سعطة ما آخرين ليلة قولاً قفك أقول قولاً أين المستقبلك هذا إيه وحينا قول قولك هذا بشعر هذا الهلي ولو الباكو قبلها كتجد هذه الدنيا وحرقوفة ووح مألوفة مفارقة المألوفي مشاقة إحياتقيني كتجد هذا حقا واكو لبايا وحذن مقلين قولاً أرق وآذن قرني فبهري دوذانا واكو لبايا إذن سلام عليكم بألوفو بشارة اللوجسية، حكى باي إلى ينزلون، كل كأو حاول وتنقل من دار رخيص أقل باص بتجو رجع إذا والباطميرا كل دار الدنيا لجرا إلى دار غالية اقل قيمة بلن يجنب نت جيسا قبرك اللوجينا يوم إما روضة من غياب الجنة وإما حفرة من حفر النار، تغتتك باقي مايو في الكبشة كل كين لوجو ديو، ما لا يك إنت الله واسعيو نلّل سُلُو يا عم الخاجي صالحٌ أو أنت الغُصَفَرُرَ يا الواحد الذي نفسي جنّل جينا يا قسم جينا منعم في القبر ناشوك بروقيسين يا يا قورونا مراكت وحيورنايان تدخل متقينتها سلام من نفط جلِّه حمّة مانتور الجنة فاتجرو في الدنيا والآخرة أيها عليكم كركن آتلي وادخُلوا الجنة قال الجنازة إما كيس وابتياذ كنتم مع أنجيلين تعملون خواسميا في الدنيا من الإيمان الصحيح والأعمال الصالحة كن لكم جلود كل عملك هو سبب في الجنة محجر النفس عجيبه فيا أهل وقارا بقية إن الجنة شف وإلا لا يدخل أحد منكم بعمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي كل كان إذا بعد جنة اللوقة لا عمل كنا سبب ونخضع من جنة وقلما كان نكون إذا كل كارعمل في عنقود الأجي لكن هذا النفت عليهم في عمل في عنصمين جنة أهل متي وأورايا قدام بسوء قلاية طابعي مذوب هذا قرمي نشاتي شتجمي كل كان هو عمل كيواسب خليان ضرورة وحلا لا حد لا يا لكن مشركين تها أحوجا على جيل أيه، حتى النبي جئوا يمي، واحد يجين الله صوت الجي، نبي كان ذا النبي محمد عليه سلامة والسلام آخر النبي، والنبي كيو ذنب يم يتقدم بيا، الله صوت رأي مر، كتاب كان قرانك، هو آخر كتاب، كتاب بس صوت الجي كيو ذنب يوي، لفظ عن قف كفرين أيضا ويا، ما يروح حشوجا، قال تعالى هل ينظرون؟ يبكا نحقر هما إلا موحي سقايا واحكا لبا مهر إلا أن تأتيهم الملائكة إلا الملائكة يؤتمادوا لقبض أرواحهم نفط إلا قبضه وإلا الملائكة يؤتماد من يسقايا مالكي نبي محمد بنبانيا كتاب القرآن كهان بنبانيا نبي الدنبال لصودر مايو كتاب دنبال لصود الجين مايو مصلحة يدلو القلب قل سوادا مالي الدنيا ده ندفت كل خالفنا نديدو أعطيك بشيك وحالب شو كيسو إلا أن تأتيهم الملائكة إلا الملائكة تماده أو يأتي إنه يمات أمر ربك خبك أمرك بالهلاك والجهاد أمر إعبابيني خصوك دقال بالأمر بدل بأن او اللقود حب أو أمر ربك خبك أمرك إنه يمات وعما عقاب سودجيه أبار إيا أولاد إيا غيري إيا دقال إيا لو من ييسوك كذلك صدع أي كفار قراشي أي أفعال الذين كوهي يران من قبل إبعاليك كوهر قوم النوح يرهر عاد يرهر ثمو يرهر مديان صدعنا وكلا رسول الله قدره معي لو تجيه لوانيه لو عديه لو عقل عليه قلت الكفر إيه معصيه إيه شرك إيه ظلم أي دائما تياني دائمين كل حق قلت ويان قاعدة كوهك فطلي وبعثهم وما فما ظلمهم الله ابا موسى الذمن حدوا عاصيا الهلاك اما كو هدا الهلاكو ولكن ايش كانوا هي العاصيال كانوا نقدي انفسهم نفيالكودا تكلمون قوه الماء وهلاكهن للدبر قويه اما دون كن لوقي قادي اما اخر لوق عذاب قفك في كانت كل كاي بو اول حسابتاماي فاصابهم وحقوهم ركون عي سيات ما سيح ميالكي أي عمل كلك عمل فري كل خامل خودي محون نهذي الكفر والمعاصي خبيلا ديني لا عصيان أي عمل خودي نهذي هذاك كلا شيء محون نهذي هلأكون في الدنيا وعذاب في الآخر سيات وما سيح مي والغصادي وحكون عي عملوا أي سماية وحق واحد بهم xaasiyal ki hore ku dagay maada ay xanuun noqdeen ee cibaadka ee saaxiib uu ku wa ku jaxs jaza oo nabiyullaahiinu xuduwan iyo umadii loo diray waxay ku yiraahdeen faatina bima alaba ya masri kuna بحي النفسي سيباي مني وقيل وحالي يري للذين يا أخيات اتقوا لك الضغطي ما محوه هاي شيء لأكعس أه أنزل ربكم خبك وحا اودتيي إلا شكا يوامحي خلوه عيرادا خيرا أنزل ربنا خبك أنه حدتيي خيرا وناك إليك للذين أدتك أحصلوا وناك فلي في هذه الدنيا الدنيا تقول أي وناكو سمعين، مركاوي وناجيين، اعتقاد كودي، إياه غواش أغماش كودي، إياه غماش كودي، إياه غواش كودي، يا نحن كودي عدل، أي شرع هذا ونا وافدين، إذا الدنيا ذم ركاء يكو ونا فلان حسناً توم، يا جنونا ونا بليلي هنا، الدنيا ذا أي ما كونه على آخرة دار تهدج الجنة خير الدنيا دي واحدة الله جدّي جدّ اللعوبة تلاقي أيها كخير بدن هو ونا كلن يعي حما برتشماله ولا نعمة حبر واقب بدن درب متقين الله كوا قبقي أقل خلاوة دربي في آخرة جرة أي ونا قديلكي كلن يعي جنة عدنين نجاديقة جنة ديزة أي يدخلونا متقين تجلدنا ها الجنة تجري وحد رايزة قلقو رايزا من تحتها قرية هذية قرية هذة هستودة الأنهات وذيال لهم إليه فيها دار المتقين مَا يَشَاؤُونَ ما يشعون وأي يقربان كذلك صدى أخيار تاهرة أي يجد الله أبقى والمرندون المتقين الله أعكبق مِنْ من زَمَنٍ الزمان الَّذِينَ الذين متقين تتوفى هما يفزتي الملائكة طيبين يا قوم تنبئينه تقولون يا سلام من رب الجلِّ وما إذا الكيلَ جنَّ عليكم حدا المتقين كركن آتي في الدنيا والآخرة قد تدخلوا الجنة جنة جلا بما كي بمتيا كنتُ ما هيدان تعملون من تسقيت النفوسِكم نبتِنِ بعضهُ بثَنٍ أو طاهرٍ أو إيمان صحيحة اي عمل صالحة قد أفلحَ من زكاها وقد خاب من دساها هل ينظرون كوان عقا جيدا يا موحي سوغايا واكالا مهري إلا أن تأتيهم إنه يؤتمد ماهانه واكاله الملائكة ملائكة النفسة قبانيسي إنه يؤتمد منه سوغايا أو يأتي إنه يمات أمر ربك ربك أمرك في هذا الواجب يو مضرره صليده كذلك صدع الكفار القرير سمعيه ويحق إنت أورتاقينيه يا سد حسن يصوبناها كل حجرين وعدنايين واننايين وحشيكايين إذا كان مضحا أيكا كشريا لأيكا كذلك سداء كوى أيالين با فعلى الذين كوسميين من قبلهم يا كوري من قوم نوح وهود وصالح وصعيب سداء يالين من قبلهم قراش كور أي سداء قراش ياشي أيالين أي كلك المجرمين تواوالالو وتضعوذون هو مد سيد أهل الحق وتضعوذون مدوطاي كلك بني آدمك وهم لبقى إبوت آخران لبقى الباكوتة الجنية النار فريق في الجنة وفريق في السعير تدخن القالية مسلمة وهدأ يا ملك هو الذي خلقكم فمنكم كافرون ومنكم مؤمن لبدأ الليال نصيبه عواملك اللقاء الله فمنهم شقي وسعيد قال ايان درمان كاري كل عديد جبك كل الله دول مدن السعيد ايان صديو كل كان لا بدون كذلك سيدا سأ فعلى الذين كوه سميين من قبلهم كوه كان كوري هدو أبلهين اي هدفر قوين اي ماهو سندل منه ماهو لحساب تمي وما ظلمهم الله ايامو سندل منه ولكن ايها شه كانوا يغاو عين اخدان يظلمون كوه الظلم انفسهم ففيالكودا او فاصابو وحاتوماتيوكم ضعي سياتما سيحنا يالكي امنو صميه من الكبر والمعاصي وحاقو عادغي به المجرمين ما لقا القانون نغدن في عقابك استهزئون كواكو جاز جازو وقال الذين اشك لو ان اي شرك يغشنيناي تصرفات الدين تخلاف سنة حق إبادة شركيا حق تحليلي تحريم حولان أبوك حريم من أيه يسكحري ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب حوله أبوك حريم من أيه يسكحري مني ما شيء نجاك سق الجلتي وعول ويا الله عين والله نوحا سان كاغاناي انك حدان الريح والله وحا مخونو علي برمخونو ابدنا قرمخونو شره بلغ عدو جمعونا مركه نفادي قات لهات قناه الابنيسي قبل لا يوا كاغاناي اسادان بين كاغاناي دعنا كاغاناي توغني ما رن كاغاناي وي كو سالنت اي نفقو مسلمه ليا انت تصوح حدنا اد في ملكي أجعل أنا كي سعوني كوقت كعوني أفكر معه إنه ما له عياد عندي مع النجاره بنتها يوم يوبان كسر قلبه الكعكة دارناي كل كعب شيء غيتي الكعكة ما جاتها أتخرنا دابيلش كل كعكة سينا وفي إيمانه إجا كل كسير كي غادي أيها ربنا لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا ولا حرمنا ما هي وحيك والله أن شركه كانوا سمينينه إياه تعريم كانوا سمينينه إياه جذبك كانوا قلينه بمشيئة الله في صح وحن بدؤن ما هنكرن فهو خالد في وضان وكل هذه له وحي وسكتونه والمشيادي سين كل عدي خاليفه وحي سكتر ما يقوله مشيادي إراده مطلقة يا ومرتع سكتدرن مشي هذا سوق الل遭難ه غرفك اللوح ياun لكن بدون باطلا مكلفة اوامر لوغوسه جاهدي حسيرا UnГwehr كتاب لوغوش جاهدي ان تعتقد عيسا ماشي هذا الالله والقدر متقالي اوامر لك وهي ده اللوغي يرينا الده وهي سماء اللوغي يرينا السماء كل اوامر تعم دنو ماله فسوق دنو ماله دين دنو ماله اما مشي هذا اله حيopathين ما هذا ليس هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا الله هذا الحمد هذا جيسو فقال الذين وحيك هذا أشركوا إلى أشري يا ليه وأثنمت إلى قلبك عبودا يه وحيذن لو شاء الله هذه إبره إننا نعبدن عابدين ما عبدنا ما نعبدن من دونه ابكسوا كمشين مخلوق ما نن عبدن هدوسا نزجر دونهم فمشيائنا فالعبادتنا لغير الله ما كان إلى غيرك عابدين في مشيئته تعالى إلى عبادنا نع نع أياً غير الله عابدين ولا أباونا أباير كان كسوا كرنا ما ين عابدين فلا حرمنا من دونه نجح أحد أعوذ به تحليلك وح وحرام لينا يا تحليلك وح وحلا لينا بمنزلة الشرك إلى لمجيه هو مركز سلام عابود إيسو هو مركز وحن بحرم ونحرم إيسو إلا تسكمتها أيضاً كقاب إيماده وحوية عبادتنا الله عليه التحليل واتحريمنا الله عليه إلا غيرك وحن محرمه كالو وحن محلينه كالو مناقص الله وحيد عمرتي سعابي جنيلك أبي ابن حاتم يا رسولك أبي ابن مركو يمد بويري ملاحذين ياد عابدان نبقى كويري يا رسول الله من عبده قرآن كباس دا كويري كل كان رسول الله وانا قنمن كان ما عابدنه كل كان رسولك كويري وحيدين حللان ودحلا ليستان مجرا وحيدين كحرمان ودسكر ابتان مجرا نعم فتلك عبادتهم بويري وصدق الله في قوله اتخذوا احبارهم وروبانهم اربابا من دون الله ما اتخذناهم اربابا بويري ما النار ربيا الكيالن يا كل قد وحيدين خليله قد حلجته اصيد انك حرمه ايش كمل حرمته فتلكا تاس ربي كيال صدا التحليل هو تعريم من خصائص الله عز وجل أي متى مراد وحن ربي أما الحريم دي مجرك مجرد يعديك إشكومي وصدق الله في قوله ولا تقولوا لما تصفوا أرثنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحوا مطاع قليل ولهم عذاب نيل مركب تحريمك مركب عديك الله جامع له اللالو كرنايا إذا نسك إلالي مع واك عكنا أقرب كعن واندا عن وحينيا عن حلال سبضلا عن هذا اللجوء بل يكهر من جميلا ولا حرمنا ما لنا نحرمنا من, من دونه لبوينا كسوك من شيء واحد كذلك السدا الكون قرصة وفلسفة شيطانية شيطان كأوشاجي ونجه هذا كطفي إلى شيطانك إنه بعض الكلام أقرحيه حقنا وفن حمايه فرياضوغاتي وزين الله الشيطان اعمالهم فصدر انسبي فهم لا يهتدوا حقيبك وودي ابلكي بو قرحي كل كباطلك وحا تزين من الشيطان كلكدك حقي وليق ليا ابليس بعديدن الله الشيطان اعمالهم كذلك ذات فعل الذين كويس من قبلهم قريسكو ريي او فلسفه باطلكا ويقولون جنجرين من الشركك ويقولون تعريمك ويقولون عبادة غير الله عابود الأيان ويقولون فشهدين هذا ما قفت داعية أما الرسول أما النبي أما قفت سالعه وحشيك فالكي وعدها يكله ويهوكيزه أما ذاتك وحاقه ياله فالكي وركن لاحظة إيه الله حساب تميد هذا إيه أبا المرينته إيه بيوتال فهل على الرسول الرسولي القرقود متاهي إلا البلاء غارس ين حبل لقارسيو المظير وعضو عني يا كركلماو ولا قد بعثنا اله يمدو دياح ماجيرته سبحانه عز وجل انتو ادومها ابورو وعيركه يا دولكا يا ادومها اسكو راكيبو اينو كاتاغو ياو دياان ايفا كما من فيها ولقد وخا دبا انبعثنا بحنين في كل امه ومضر الارك غد رسولا بان انك وكل كارهر لا ديعي ان دعويه دين قاري قدن لوغه بخي ما جيرتو الله اكبر نبي لوغو ديري جيراي وخانا لاله ديري جيرال انا اعبد الله ومضر الارك اله اذن ابورسي كلي بي اعبودا واجتني بو طاغوت انا الله واجتني بو طاغوت ولا اله الا الله معنى هذه ول فما يف يقرب طاغوت ويؤمن بالله معنى هذه ول من إلى خليجي العابدو إلى وحي كسوهاري ألا عابدو يا طاغوت اللي هي في الكطغاد وكيم الطغاد وهو حير دافيو حير دافيو عباده يعباد يالي أبا خليجي حدا بدافيسي أنا هبرت عابد أنا دمار سيد هذه الرسولين لا تدري تدوين محيالي لا بقي يهود فَمِنْهُمْ وحدت وينه كامله حديد دعوه اليدينته لو شغاي منهد الله قريبهنوني اول كي رسوسقاتي اي عادت وينه كامله ومنهم قيت بضني من با كاميدا حقت اي شغناتي علي كركيسه الله لا الله ما ماسا في عن قال تعالى خدوحوا إلى فصيروا صعدة في الأرض لنك قوضيه يساء جنوب هداد آدان خير عادي آيدين كجيره هداد الشمالية لنكا آدان خير تموت بايدين كجيره قلبه هداد آدان خير مدين بايدين كجيره الجزيرة العربية انتاسا امدا كولا غنانجرتين تاريخ تجيبه كل نغضة كوالا دفرق ويالا الرقم بيها انجرين ممن الله بل لها لاقي جل أو من حقت عليه البرالة أي لها لاقي جل فسيروا صعدوا في الأرض يقول كجذيسة فانذروا فيريا كيف أسيء أي كانوا نقاطا عقيبة المكلفين حققوا بريئة إلى بدم بيت هذه فكلنا خدنا بدمه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذ له ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من غرنا يكون اللغة ذاتية، يكون اللغة غيرية، يكون الدبلوجة فري، <متشف> من كون لا لغوية، قلبا ولغة سماية، يكون دانياري دوافع لغدي جاي، تبادل دبر في الأرض، فانظر كيف كان، حقيبة الموكب ديبي، أنت عارض على وداعه، من مساء الغد أول غد، كل كعقوف كادي حجده، هي دينته، هي حقبة ديسا، لقب بديو، لقعد رجيو، لقعد حداني ابا هنون وقلتها لما قالي سينكا ومسألة الغضاء والقدر مدى قال تعالى فبوه انت حريص صبا حداد هذا الشيء على هدىهم وماذا هنون انت دا. انت اعتبر لا لاي حداد كل هذا فإن الله يبوين لا يهدى قروة لا يهدين قروة الهن لكم هنوني منحدهم يضل الميئ لا يهدا مركض غير فإن الله يبوين لا يهدين مهنوني من يضل قفل مي ومن يهن الله فما له من مكرم كل هداية ومن الله ولذا يا رسولك وحلقه لي إنك لا تهدي من أحببت هذا الكسابو طالب وأدسوا لقالي أي هداية اللي جعلاني يا عم قل لي كلمة أحاج بها عند الله وذكي ما رؤوا لي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يجزك، كل كيهدي ويهدي مدينة ودليلة هي الطبيين، مدينة وحوى خلق الهدایة في القروب، اللهش اللي بايوك على بعضي، كل كمدينة النبي الله صغير، غبي، وإنك لا تهدي الى صراط مستقيم، وهدایة ودليلة والطبيين حق وضدك الله شعرك، مدينة لجأ فيه، لا تهدي من حضرته خلق الهدایة في القروبيون. تسب على قلبكم ما تسرود في كردين لكن قفقي إلى قلب جيس هدا يجليه أكويم هذا حلو شيء كرتاه إنك أنت عرس هدد لا شيء على هداهم أدم هذا هنون أنت ولا فإن الله يبوينه تاجي يهدي يه ما, ما يضيل قفول المياه ومالهم كوة بل مياه ومسكن من ناصرين الدونية آخرة مغنى وحقرقارا واما هداية قرب قبضا اما عقاب قدعية عذاب مجرون واغسموا بالله يا دايماني قالوا دي قريش إلا المشركين وثنين هاي قيامه يا آخرة دي جنائي وداران هايان وحضر كيسام مركي دقائيه اي عيار اي قبقب هايان والله تول عزاله دارانه لكن مركي ارنتو اتكاتو الله يكو داران جليل كالك أيها بعثي ديدا كان داران أيها مشركين تي عرب بالله لا تي أعوذكم أيها بالله أبوين مقعي أيها يكو دارتان دارتو مدى يلمانها جهد أيمانهن إياها داريالك ودددالك وقدم بايهي وحيكو دارتان الله يبعث الله إله إنو سنسوب حيني ما يموت أحد إنا هنقفدن تيوزن سوبحين أي دار نوعي وقدن بي حقا فكسيا سيدة دارات أدباء سيدة حمالون وقرآن كريم كميدة أي رب الرسول كوحو فري باعتك إنه كدرته في سورة تغاب زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلا ورب لا تبعث وحيكب بين هواسين إن هنلا سوبحين قل وحاتر على بلا حرف جواب وعلى الليل صدح وخبيباً قلنا أرثي لا تبعثون ثم لا تنبعون لا أرثي بلا بابينك وفي سورة يونس وحنكوس ومرني ويستنبئونك وحكاور ويدينيان أحب هو بعثي الرلمي قل إيه وخبيب وفي سورة سبب قل بلا سعد القيام ويدينيمن قل كالنا أرثي أن نبيك الله فري طولنا واغصموا مصرقينتوا لارتا إلا يأبوين جاعد أيمانهم لارتا ودد ذلك وحيقول لارتا إلا يبعثوا الله إلى ان سنصبحين دونين من روح يموتوا لإنتاج وحتى لذا بلا إلا إلا سنصبحين وركة داية وإلا سنصبحين أيها إلا إيجي سنصبحين وحدا عليه على الله إبوين كركيسا هذا والله الله يخلف المعاد إلا أنه حجبهما أروه هذا بلن قادي أو ترى إنه حسن جل عيا تفرهمو إيه إله إيه شيطان إنه كتب صلو يا بلن كذي دعوى عيا إلى بلن كذي ما دعوى عيا فني فما كان ربوك الناس فين مكفى لا يضل الرب ولا ينص محاك إلينا يودو نبولا ياي إذا إبر بلن كذي ما بعه وعدا عليه حقا انت مصر توكل على كنارك وحقا إلا هو السوق إن لا صحب حنايه حقا سقنان وحائساتها ولكن أكثر الناس لذلك إنتي سبدا لا يعلمون ما هو إن ليس سواب حنايه محاذ ملك دائما وابدا الحق مع الأقل حق وربي عليه أغلبية ما جلسوا عليها موسى الحلم تديرباد دائما وابدا حق كل السوق ان ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أكثر الناس وَلَوْ خصت بمؤمنين وَإِنْ تضي اكثر مَنْ في الْأَرْضِ تضللوك عن سبيل الله اذا الاغثيره على ضلال كل كان له غن قدك بدنا حق مرى تمدينا ياكج الا الذين منوا عمل الصالحات وقليل ما هم من عباد يشكوا إلى أبو البشر آدم أيها الله يا أبو سبحانه يا آدم أخرج من ذريتك من ذريتك بعث النار آدم المهاجة قيبت النار تبنعك وصوصا آدم ما يقعن قيبت النار وما بعث النار يا ربي ما أقانه قيبت النار تأي لها إشك وحيبك ورمضان أبو البشر. آدم من كل ألف وتسئم وتسئم، كونكي بسغال بقول يا سغال يا سغال النار تعلى، كل كفيلة في الألف واحد، كونكي قفا على جنين، كل كهدي لي على كنكي، شنب بقول على جنين وضم على، حتى أفر بقول على جنين، أما بقول على جنين، كل ك كنفوا قفا على جنين، قف قزم قف قف ذكري كرجل، تقولون وني جوايا، وذلك يوما يجعل الجار الشيبة. لما جيكم ركع رئيسناي هذا الكاب مركي الله مغلو أيال لما جيكم إسقى رئيسنايا إذا أكثرية الناس في الدنيا والآخرة خير من كل خييان لوجوب بعضين إذا هو عباطي وعن طريق الصعب تيجي حقنا الله كبير إللي يجي صوت, صوت الله قاده ماشل له بدني يجي هلا مارو عاطل ماشل له بدني يجي مل بصل ما حاس صوت الله قاده يا ما يا صوت بني هذا مباحا إلى كتب سودجي والنبي يلبو صادر كل حلاش وعدها حرامتنا وعدها أضلق هذا معالغ فلا هي أخلى فينا معالغ فلا هي مرلوة آياتنا ودليلة ولكن أغفرنا أنك سبدا لا يعلمون إلا صوبها هي قيامة موغة الله صوبها هي محاكملة ليبين بين وعدها اللهم الذي يختلفون يسكوا خلافهم فيه ما الذي يسكوا خلافه انتباه الذي يسكوا يا باطلك كل قفك حب كل سعودك جنة اللقلين وحي باطل كل نار ناربه اللقلين اذا هو اللوعة الذي يسكوا خلافه في الدنيا ادونك انت الذي يسكوا خلافك دمان ماي آخر مكي لا تقول ماانا ليه يبين يبينه عدى اللهم ذاتك الذين يختلفون لا يسو خلافهم فيه القدس قلت في الدنيا تبعثنا والله صادحين ما يلاهاي صادحين لغوبانيو وصانك وضعها لغو سبا ماها ولي يعلم اللذين وحي إنا كفروا حق الديني أنهم يغادا إنا كاروا في الدنيا حتى يدارنا أي أي أدوية داكوة آيان كالبين بين لونيو لكن بعثي بألتاجي فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وحمرك ربنا سجى سبحانه أودي سكملك أو أي وحبك وعين وحباب أديوس يا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك وما ذلك عالا عزيز إنت النار باب إنت هذا إنت ما قنكرت هذا قال تعالى إلى إنما وحكل وما قولنا أن جايبا هذا الكلام نجاوعه للشين أنه شيء أهذا الله إذا عرضناه هذا الشيء إيجاين تيسه إعايسين أما واحد لبابين هنغره أما واحد لابوري هنغره هذا أندونه هذا الكلام ندعنا وعول أنقوله إلى له شيء كون أمر كذاب أجاب أمر تكوين شيء حول ليه هاي فيقول فهذا هو التعقيم هو الترتيب أمرك أمركو كده ماله وحيوها ديام وفي يكون شيئ إسلام أركيبه وأحانا يا مالك قالوا هذا هو وحيد للنقطة تريد الله بعضه ودبدا بالله سمعه ما أول بعضه كل أقني أفعينا بالخلق الأول قالهم في لبس من خلق جديد وقال الذين وحيوها أشركوا أبغيك وحلوها ده جيبه وحينا ذين لو شاء الله حبي إبادنا ما عبدنا ما ننعابدنا من دونه إبا ويناكسك من شيء مخلوق ما نعابدنا لأن المخلوق عابدنا مش هدي سيبه الكواتي نحن أننا ننعابدنا ولا أباونا أبا يلغان كسو كاريرنا للي أي أن ولا حرمنا من أننا نتكربنا من دونه إلى كسوك من شيء وأنه نتكربنا لذلك صداسا فالذين قويسماين من قبلهم قريش كوراي يفعل على الرسول فصلي ينتشون ما هو يهمه الا البلاغ قاسين حق امته يغارسيان المبين عبد بن حق الدسكوا شيغان او كا حقرتيلان وانا ان كركودما حي عليك الا البلاغ إن إلينا إن علينا حسابهم. فَأَقْرَؤُوا حَدَبَ إِنَّهُ بَعَثَنَا بِحِنَي فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَمُرْسَلَكَ كُلَّ جِذَّةٍ رَسُولًا بَأَنَّ نُذْحَي فِي حِنَي وَلَا نَبْشَي رَسُولَكَ أَن نَعْبُدَ أُمَّهِي وَعَابُدَ اللَّهَ فَيُنْجِعُ عَقًا وَيَشْرِبُ كَبِيرًا أَتَغُ وَالَّذِي عَابُدَ فَكَسُوكَ وَهُوَ رَمَادَ حق ذلك سبناتي عليه كركيسة الضلالة بعد النمو فصيروا حدادوا مداتهم صعبة في الأرض نلخى قديسة فانظروا نورة كيف صدعي كان النقاطي عقبة المكذب حق وبانيي إن الدنبات هذه بل نورة انتحرس حداد رسول الله الدلاشب هلا هداهم ومدها نورين تاذا فرك هذا ذات كذا فإن الله بوين لا يهدى لقومه نونين كانوا قل ما أقونسين كانوا من أحد يدل على أما ما يدل قف بعض يوضي وما لهم قوة بعض يوضي وما صنع أدنى آخر مدينة من ناسرين وحجر جارة وعبادة في علب آخر وحجر هل ما ين ما أقسموا إلا يبوين مري جهد هي أقدر يالكو ذات دلالكت وحي كدرتين إن لا يبعث الله بأوزن صبحين دونين من داتك يموتوا لنتي بلا وأن صبحين واحدا يبوه وإيه إن ليس صبحيه عليه بأوين كوركيس آتي حقا متسوغنو كما دم بيزوي ولكن أكثر الناس سبب لا يعلمون وإن إن ليس فيوبينا انو ابو عادهيو فهم ددكا الذي شيغاي يختلفونا اسكتيدان دي ددكا فيه ما غودي هيسا فيه لديغا ايا لو كلا بخينايا او وحا لو حل حقا شنا لقينا الباطلنا ان الذين كفروا حق الديغي ان كانوا في الدنيا الدنيا كو كاذبين بين لوين في قولهم لا يبعث الله أمر يموت إنه يكب أن شيئا إنما أعكلنا ما قولنا هذا لك أنه هو حوى حتى شيء درتي لشيء هذا لو حظله إذا أردناه حتى أن شيئا أحيسين تسدهن أنه قول إن أنه دهنو. له شيئ كناه في يكون إسلام مركبة شيئا وحانيه والذين هاجروا في الله. هذا هو مكان الذي يوجد فيه هذا هو أنس الرئيس ونعطيه مسلمين صبر يدو القاس كبت وحلو فريد وضادة طريق الهجر إنه ما شعني سقطتك أنه أي هذا المدينة المنورة كل كتيبة اللي قد يفيد إنه قول ما كفر عنه ودقا كمركي يلي كدقا فيه إله سينيه كل كاسا أدن الله أماني مهجرينتي. قال تعالى فبوحر والذي والذين أخيارت هاجروا كذلك ضد قوضة ضد قوضة دنيا دو ضد وما حدوك تقان في الله ألا ترتيب الوقت تقانو لبعثك للقو مهيني لكن عبادتي هي طاعاتي هي حق إنه يفسدان وقد قد عابدان ثلاغوا إلي رجاليه إذا ما إناد أن لكوا عابداء تقوى إليه جو جدا ضوامح لماذا؟ قلقي الغوء ما يمحى الغوء ماي وما خلقت الجن والنسى إلا ليعبدون إلهينا عبدالغوء ماي بحيء الغوء ماي بهالدين لكا جوجيهي وكو سورة قريبا جوجيه ده مقاعد إما أن تكون مهاجرا أو مجاهدا أما تقالا الجنة قشرة أما مايشيسكتك أحلم أدعوذ الحياة وامحي مستضعف أي أدعوذ الحياة وهو في النار سورة النسى اينو كوسو ميرني سوناتو النساء كوسو ميرني الذين تتوافقهم الملائكه ظالمين قالوا في ما كنتم قالوا كنا فسد في الأرض قالوا الم تكن أرض الله واسعه فتاهروا فيها فاولئك موعاهم جهنم وساد مصي كل قدن لقاسا لمرب أما مجاهد النوق او داغلك كهرتاغن لا دغاله قالوا تكونوا تعلمون فَإِنَّهُمْ يَلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ قَوْمِي يَا لِمَنْ مَنَايا يا جنبد يا علان وحان قيملهن كل كمركاز كم عباديا دينو ديماتو يا كافي عن اذا ان المجاهد نقوتو يا المهاجر نقوتو حجر من إلى وحوير وادع في سبحانه لن يبوا أنهم وحنتجيننا في الدنيا بل انتان جنيه جني آخر لجارين أين الدنيا الجد هذا وحنتجيننا حسنة تقول قيم بلن مدينة المنوره كل خمرك أ الدنيا الجري لجاري الجري كفي عن أي ولا أجر الآخرة أذا الجد كآخرة وجل المهاجرين تأي أخبرهم مما في الدنيا الدنيا الجد هذا وح كسران كوني لو كانوا دين يا ظمونه هو حقوق مهاجرين في الله ماناي تاريخ ذي هاره سبع ايتو كان سنه ماكل جوجينه وي سفرين دي باته دي عدادين تا يا عريامين تا دي دينك يا دعه كو سفرين marki dambana wa hajire الله qaw Allah huskaday adunya malis kadigai alladhina muhajirin ta sadarudul ghati ala ada mushrikeen kanada dibkay إذا عقفوا الانتيزة إذا المصائب إذا قضية قدر إذا انتباكوا صبران وعلى ربهم ربي قد كريا كركي لا على غيره أحدك لوحكوا فالمايان يتوكلوا ويعسكدان وما أرسل مع الندرين من طبلك أذكرت إلا رجالا وما كانت النبيا قد أنثا ولا عبد وشخص ذفتعاد إذن رسوسي اللي ديري جري فقم وما أرسلنا وحمرك ما شاكعت إنا النقوي لا يلوغو تلقلين حسول لك مدقين والنبي لك مدقين قولك إنه بقر نقوته ويقالين نقوته وحصدن بمبنانا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأ قولك إنه باديت ونال بالله بالعنديس كذك إذن هل الله ماشا انها يقع كنت الباب أول فاني أغلق هذا يتوقته إلا أغلق هذا يقع وقرنا في بيوتكنا فلا تبرجنا تبرج الجاهلية لولا وعقفنا صلاة وعتينا زكاة وعطينا الله ورسوله واذكرنا ما يطلع في بيوتكنا من آيات الله كل هو كو الجوهر وذهب عيرنا أغلق هذا يتوقته المهذا قبي سوي وكذا قرأ يسوي كنت إلي الدنبيل ما ذهو ان الديار رنجي كنيزو كليا هبنايزو باقو دميه لا يي امشاندي غيسو وما ارسلنا ما من قبلك اديكه هورتا الا رجالا حق بس انديرني و حي اله ديري اي ادريجاي النبي لقددغي كل كيا اله ابي ريك يدا كل كو حسن يا دلوقتي هو إلما حلقو كارو قريعاً حلقو كارو بساتاً حلقو كارو كدا شئ دلنا جوك سلو فسات كارك شيء دنيو بابا ذي فكاسو نوحي أنا وحيون ذي إليه مي يلا فسألوا ويدية أهل ذكره ثوراتي إن جل رقيا إن كنتم أدتيم لا تعلمونا خوام وحري فصول شيء لا تري بالبينات وضعي العداء الى والزهور كتبه اوي فانزلنا ما دجيني اليك هذيك الرسول الذكر قرآن كان كود دجيني لماذا يتبين انه صوبنا عديس دي الناس دادك ما نزل علاء دجين اليهم دادك حديوه علاء عدينا وانا الله متفكر اله منزله هي رسول مبينة ام مفكرة لدونك سالا خوفين لجو جميلة، أولا كتاب القرآن ك لم جرّن كرو أفترضني ما إن جارينبا م جرّن كرو إلى حيا كان، نكذا مرض كذا، مسكاني ما خير لا بد لماش عند عيسو وأنزلنا إليه كذكرة إلى هم منزله مع رسولك العجّد الجيل يتبين للناس ما نزل إليه هذا صوبناها قولا وفعلا وهو أدي القرآن ك ومذهب القرآن كل واحد يمحيه ليش؟ قال اللهم إذا كنا المضمان تودا يتفكروا إنه وحن القرآن كمشيق أيضا بس كعادة كشخيسيانه كفر كران أفأمينه وعيب أمرك يميد أفأمينه ما كآمين هذين الذين أرداشا ما كروا معمولا السيئة خسورك كوه شرقوه لأيه إنه الدلان أو ويال شكو يهود بعد ما إنه داك أكو الردان منافقين بعد دمعي إنه داكاتورا في غزوة تبو كلكا قوكا خقرتا معمولايا شرقلك أبابولايا أفأ من الذين كوي مكاء من نغضة مكرون معمولايا السيئات حمانيال أن يخصف الله إلى إنه لقو يو بهمي يغا ألارضر للك أولقو أو يأتي لهم إنه يماتي يغا العذاب عذاب أبهم من حيث من يغي لا يشعر أي أنظر الإنسانين أو يأخذهم اللعين وقفتوا في تقلوبهم قد قد قد ميدا سفركا يتجاريلا يأليكا إيهما ملاشطا أي كد قد قد ميدا إن مالك أفل إن تلو إستاغوا نفلصيوا وفماهم معها إياكا يمعجزين كرا كرا قوية حالة كعيسي قالينكارا أو يأخذهم اللعين وقفتوا على تغوف إن يريع إن لا كسكيس ربكم إذا الله إذا تريد بلن أو رحيمن إذا إن عريسنايه وإذا إنك عاسياله هو إذا إن أو لم يروه ما هو ين عاسيالك ما وحه خلق الله بهم ومن شيء وحكته يتفيو إنه لا بلابنايه لاله هو سكيس حتى إن خرجوا حقا سوائل يا قد الحقه قرع على مرته حقا, حقا, مرايا أن اليمين مر حقا مرايا مرايا سو مرايا خوسي فال لا بنايا اني ليومين ما حقا مرايا وشماي دك بيدو مرايا سجدن يرو هوس يالكو ايي بو هو جنايا لله يبوي وهم في كل الو او كان سياي وخله اسكو تاغا اون اسي جن نهي لما حيو وري الله اي بوين كلغي اي يسجدوا كوا هاوسو دي لما في السماوات اريالو اكو سغن او ليهبا ه الملائكه وما في الارض وريالكو دي وخي كو سغن ه المؤمنين اي هاوسو جودا وخي كلنا تحت تصرفي وقبضه وجبروتي هي كجيران او من حيوان القصعون أيها والملائكة بأيبوا سجودة إزا أوهم أونك أباة توسن لا يستكبرون سجودا أباة إسكوين يسين مايان يخافون وحيكب قايا ملائكة إيا أونك توسن إذلك ربهم بحيكب بقايا من فوقهم إساء سبحانه عز وجل كسر رأيها وأن إذلك الله كسر رأيها كل كوضا أي يقب ويفعلون وحين ملايك تصنع ايانا وكانيه ما يؤمرون وحين لادرين وحان لادرين اسكم مدى يوم والذين اخيارت هاجروا هجروا ذي كتاكي في الله وين دارتي من بعد ما متكدب ظلمون لما اغاي لن نبوي انهم وحان في الدنيا الدنيا ذا قده قري فينان بدانه مدينة الليلة والاجر الاخرة الاخراء فالقود أي أكبر كوين فضل لو كانوا هديهين يعلمون كواك الذين مهاجرين صبروا طلقاتي وعلى ربهم ربكم أتكركم يتوكلون حسكتي وما أرسلنا ما أن ندر من طبلك هذه محمد هرطة إلا هجالا فقوحناهم إن ما أن ندر أن نوحق إليهم غقا فاسألوا ويدية أهل الذكر علمك تذكي ستوراد إنجيليا الوادي يدخل لدرجين ناعيا هيا خبأي وضع هيا إن كنتم حدادين كعربتي لا تعلمون أميين أو حباقي في البيانات حجينا على عد, عد هي معجزة أيان رسول الله ديرني والزبور كتبه وين أيان لا ديرني وأنزل على جاره اتجيني إلى إخادجا محمد أذليكرا قرآن حوار بالقوس هاي تنقود اتجيني لتوبينا إن هذا عديش للناس لذلك اللغو ديري ما قرآنك نزيل لدجيه إليهم لدجيه ولا علهم ينموضا يتفكروا ما كان الله عدا يكدد إنه يكون فكيرا أو فيأخذون الأصلح وحفيعا قاتا ويتركون الأسوأ وحونا كتغا فأفأمين مكام النغضي الذين دادك مكروا ما ملايا السيئات حمانيال أن يخصف الله يبأين لقوي بهم لدجا الأرض قولك إن تللقر قارو أرضوه للقوه مكاء من نغده أو يأتيهم إنو كوا شرقوا الخوضة ويمادو العذاب من حيث مالي لا يشعرون در أمين أو يأخذهم إنو عذابك ويمادو أو يأخذهم إبا إنو قبطوا في تقلبهم قد قد ومدوه في تجارة والأصفار قد من اليمن إلى الشام فما هم معا المعجزين إلا قوة كبعثاً كراً ووغدالين كراً ما ماااا أو يأخدهم إبعين وقبتوا حلات غوف إن يرئين وقلب قبلة مريو فإن ربكم إذنك ربك لرعوف الله إذن تريد بدنه فعيم إذن حديثنا أيوه أولاً يروا ما هو ينجيل إلا ما خلق الله وإبعوما ومن شيء وحكاستاء يتفيأ إنه اللاب لابنا ذلاله خوصيالكيسا إنه بار إياميديك إيقالبات حوصكي هذا يوم عن اليمن حقي إياميديكو حوصكي كواريكا والشماعي حقي بدحو كواريكا سجدًا خوصيالكو إيقالي خوغانا إيقالي ويعيوحي حوصكي لعب إلا إيبا وينه وهم إيقا وونك إذيلك أي داخر إيبا ليسيه ولله يسجد وعروس جودة ما أونك في إلا يلقود قصوكا وَمَا أونكا في الأرض إلا يلقود قصوكا من دابة للوحكر كي قصو الله أيها إيبا يوسو الجودية والملائكة ملائكة إيبا يوسو الجودية أوهم ملائكة لا يستكبرون إيبا إيبا إيبا يوسو الجودان كما وينا يستييان ففشقدوا قوقهم البلد يخافون ملائكة وحيك وديك من إذا قم ملائب تأكور كوضا وقم بقايا ويفعلون ملائبته حيث ما وحي يؤمرون لفريق وكالية والله